بسم الله الرحمن الرحيم. الإفلامرة كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.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 فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أَرْسَلْنَا موسى بِآيَاتِنَا أن أخرج قومك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 إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم, يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم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 وقال موسى ان تكفرون انتم ومن في الارض جميعا فان الله لا غني عن حميد وقال موسى ان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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما ارسلت به واننا وفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم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 ولا نسكننكم الأرض من بعدهم لمن خاف مقام وخف وعيد واستفتح كل جبار عنيد وخف كل جبار عنيد مي جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتي ثَلُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لا يقدرون مِمَّا كَسَبُوا على شَيْءٍ لا يقدرون مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذلك هو الضلال البعيد الم تر ان الله خلق السماوات والارض بالحق ان يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهِ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 ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما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 ومثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيَثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيَثَةٍ نَجَتُ الثَّمِيْفَةُ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, في الحياة الدنيا وَفِي الْآخِرَةِ ويضل الله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 قلت متعوا قلتمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ويُنفق من رزقناهم سرا وعلانية وي قناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به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 اتاكم من كل ما سالتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد بَنِي وجنبني, وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زرع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 لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبّل الدعاء رب نغفر ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول وظلموا ربنا أخذنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زواج وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم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 فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ إِنَّ اللَّهَ عزيز إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ تبدل تِقَامٍ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ والسماوات وبرز لله وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران, سرابيلهم من قطران.